ا ل ش م س و ا ل ق م ر ب ح س ب ا ن و ا ل ن ج م و ا ل ش ج ج ر ي س د ا ن و ا ل س م ا ء ر ف ع ه ا و و ض ع ا ل م ي ز ا ن أ ل ا تطغوا في ل م ي ز ا ن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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين ن فبأي آلاء ربكما ب آلاء ك ت ذ موسوعه النابلسي ا ي فبأي آلاء ربكما يخرج منهما للعلوم الاسلاميه ل ا تكذبان وله م و ج و ا ر النابلسي م ا ل ب ح ر ك ا ل أ ع ل ا م ف ي أ اسماء الله ا ذ ب ا ن كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ي س أ ل ه من في السماوات و ا ل أ ر ض كل يوم هو في شر ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أ ي ه ا الثقلان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ا يا معشر الجن ا ن معشر ل و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 اسماء الله الحسنى بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فباي الاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 فبأي ب آلاء ر ك م ا تكذبان ف ي ه م ا ع ي ن ا ن تجريان ف ب أ ي آ ل ل ر ب ك م الاسلاميه كل ف ا ك ه ة زوجان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق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 ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان ا آلاء ربكما تكذبان ن فبأي هل ج ز ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان ا آلاء ربكما ن فبأي تكذبان فبأي مدهان ا ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان フィーヒーマーファーキーワ ن ダーファーキーワンダーファーキーワンダーファ ا キーファーキーワンダーファーキーフ ファブラーマンスター ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك اسم ذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م